وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِمِنْ غُرٍّ لَّلْجُو فِي طُغْيَانٍ مِّن يَعْمَهُون وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا تَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَبَرَّعُونَ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بابا لا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبطار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون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 كُنَّا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدْعُوسُونَ لَقَدْ أُعِدَّنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ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 فيقولون لله قل أفلا تستقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون فيقولون لله قل فأما